آمين <تصفيق> In naam Robbogum <تصفيق> <السجار> <السجار> <تصفيق> <السجار> الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف العذاب لفضيله الدكتور كَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبَرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ لفضيله فِي محمد راتب Well Why But تابعون واشترك البحر رموى وذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت علي ولقد اخترناهم على علم in فأكتوا <تصفيق> بآخرين أهلكناهم إِنَّهُمْ كانوا مجرمين وما خلقنا السماء ما خلقناه يوم الفصل ميقا إلا من رحم الله 1. الله أثيم كالمغني الغني في <تصفيق> البطون إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت بي تمترون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك at Waarom? Well, wat? فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ